هل توجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تأمر بالزكاة وترغب في أدائها النصوص كثيرة في الأمر بإخراج الزكاة وفي الترغيب فيها منها قوله تعالى وآت الزكاة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وحديث بني الإسلام على خمس وفيه وإيتاء الزكاة وحديث البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحل وحديث البزار وابن خزيمة وابن حبان الذي جاء فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن شهدت ان لا اله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاه وصمت رمضان وقمته فمن أنا قال من الصديقين والشهداء وحديث البخاري ومسلم اتقوا النار ولو بشق تمره هذه بعض النصوص التي جاءت في الأمر بالزكاة وفي فضلها والله أعلم